واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا هو الدرس ال81 من شرح المنظومه السفارينية في معتقد اهل الاثر اي معتقد اهل السنه والجماعه ولا زلنا معكم في كتاب الايمان وتكلمنا في المره الماضيه عن بوابط التكفير وقلنا بان هذا المبحث يبحث في في من ثبته له حكم الاسلام من قبله بكونه اسلم او ان احد ابويه كان مسلما ثم ارتد ولا يبحث في معامله الكفار الاصليين اذ ان كفر الكفار الاصليين ثابت بالنص وثابت بالعقل ولا يجادل فيه أحد حتى أن الجاهل منهم سماه الله عز وجل مشركا بقوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ومحل التعامل جدا مع الكفار الاصليين هو في كتب الجهاد وكتب الاعتقاد لكن كلامنا كما قلنا لكم هو في من ثبت له حكم الاسلام سواء اسلم بنفسه ثم ارتد او كان احد ابويه مسلما ثم بعد ذلك ارتد عن الاسلام وقلنا بأن الكلام في هذا الموضوع يتعلق به عدة مباحث الموضوع الاول هو البحث في موضوع التكفير وموضوع التكفير قلنا بانه ينبني على اصلين الاصل الاول هو معرفه معتقد اهل السنه والجماعه في الايمان وفي مسائل الاعتقاد وفي معرفتي انواع الكفر واسباب الكفر فمن لم يكن عالما بمعتقد اهل السنه والجماعه فلن يستطيع ان يحكم على المسائل ابدا وكما يقولون ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فلقد او قد يكون الانسان والعياذ بالله على رده او يكون على ضلال وهو لا يدري بسبب جهله هذا الجهل الذي سنتكلم عنه الذي قد يكون بسيطا او قد يكون مركبا فاذا الشرط الاول في من اراد ان يتكلم في مساله التكفير هو ان يكون عالما بمعتقد اهل السنه والجماعه عالما بانواع التكفير واسباب التكفير الشرط الثاني او الشق الثاني قال اهل العلم هو شق قضائي هو شق قضائي وهذا الشق القضائي يتعلق به امران يتعلق به امران هو ان يكون هذا المتكلم او الحاكم على الناس بالكفر ان يكون عالما باسباب الكفر وعقوبته الكافر باسباب الكفر عقوبه الكافر كذا لو اراد ان يحكم على زان او اراد ان يحكم على سارق لابد ان يكون عالما باسباب السرقه وضوابط السرقه وعقوبه السارق فقد يعلم الانسان مثلا ان هذه سرقه لكن قد يعاقبه بعقوبه لا تتناسب ماذا مع هذا الجرم كالرجل الذي زنى ابنه بامراه رجل وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابني هذا كان عسيفا عند هذا يعني اجيرا عند هذا فزنى بامراته فاخبروني ان على ابني 100 من الغنم اذا لم يكن يعلم عقوبه الزاني قال حتى اخبره أهل العلم بخلاف ذلك فقال له صلى الله عليه وسلم أما ابنك فعليه جلد مئة وتغريب عام واغدو يا أوليس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها إذن الذي يريد أن يحكم على مسألة ما لا بد أن يكون عالما بالشق القضائي وهو ان يكون عالما باسباب الكفر وعقوبه الكافر والامر الاخر هو اثبات وقوع الكفر او الامر المكفر من هذا الشخص بحيث يثبت انتفاء الموانع عنه وتحقق الشروط فيه والمقصود من هذا الكلام انه لا يجوز الاقدام على مساله التكفير حتى يكون الانسان عالما باحكامها عالما باصولها ولا اقول هذا الكلام من باب التهويل ومن باب التهويش ومن باب التخويف لان بعض الناس قد اتخذ هذا الكلام ذريعه لعدم تكفير الغير ونحن في هذا الزمان امامنا صنفان من الناس صنف مرجع قد صرحوا بمعتقدهم وقالوا نحن أشاعر أو قالوا نحن ما تريدية ولا نكفر أحدا إلا بالاعتقاد وهؤلاء أمرهم بين ظاهر وأصولهم منضبطة وقسم آخر انتسبوا إلى أهل السنة والجماعة وهؤلاء أيضا انقسموا إلى قسمين قسم مرجع تبنوا بالمجمل معتقد أهل السنة والجماعة لكنهم في هذه المسائل لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحله يعني عندهم كل الذنوب كلها سيان لا فرق بين صغيرها ولا كبيرها ولا بين الذنوب التي تخرج من الملة والذنوب التي لا تخرج من الملة المله فبالعموم تبنوا مذهب اهل السنه والجماعه كمسميات وكمصطلحات ولكنهم عند التطبيق على ارض الواقع خالفوا اهل السنه والجماعه حتى ان بعض كبارهم كما يفعل علي الحلبي فيضع على مؤخره كتابه دائما او كتبه يكتب قال الامام احمد من قال ان الايمان يزيد وينقص فقد برئ من الارجاء فقط يعني دائما يلوح بهذه الكلمه معنا الزياده والنقصان قيلت في ماذا في موضع ما ونحن بالامس حينما تكلمنا عن مفهوم المخالفه ذكرنا ان مفهوم المخالفه في كتاب الله عز وجل او في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم له موانع تمنع من اعتباره تمنع من اعتباره ومن هذه الموانع ان يكون الجواب او يكون الجواب يكون الكلام جوابا لسؤال جوابا لسؤال او كلاما عن حال او كلاما عن حال فكان المساله التي الموجوده عند او الخلاف الموجود بين اهل السنه والجماعه وبين المرجئه فقط هي مساله ان الايمان يزيد وينقص ومع ذلك تجد بعض الحمقى وبعض المغفلين وبعض الجهال يصفقون لهذا الرجل وما صفقوا له الا لان قلوبهم قد تشابهت ولان ارواحهم قد تعارفت والارواح كما قال صلى الله عليه وسلم اجناد مجنده ما تعارف منها اتلف وما تناكر من اختلف القسم الثاني ايضا ممن ينتسب الى اهل السنه والجماعه الذين يثبتون ان هنالك اقوالا واعمالا مكفره لكنهم حينما ينزلون او يطلب منهم تنزيل هذه الاحكام على الاعيان وعلى ارض الواقع تجدهم يتهربون من تكفير الاعيان ويقولون نحن لا نكفر بالاعيان هنالك ضوابط وهنالك مسائل وهذه المسائل تحتاج الى احكام قضائيه وكان الذين كفرهم الله عز وجل في كتابه او كفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته هم قوم يعيشون في المريخ او يعيشون في زحل او يعيش او يعيشون على القمر او يعيشون في مكان ناء وكان الله عز وجل قد انزل هذا الكتاب يتلى كانه قصه من القصص والله جل وعلا لم لم ينزل هذا القران لكي يتسلى به الناس ولكي يقراؤه كما تقراه اليهود او تقراه النصارى انما انزله احكاما تطبق وتعمل ولذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون عشرا من ايات الله او من كتاب الله جل وعلا حتى يحفظوها ويعملوا ويفهموها ويعملوا بها ولذلك يقال العلم يهتف في العمل فإن لم يجبه وإلا ارتحل فإن لم يجبه وإلا ارتحل فالمقصود كما قلنا لكم في كلامنا أن لا نكون كهؤلاء أيضا وأن لا نكون جريئين ولا نقصد بالحكم القضائي كما يظن بعض الناس أن يجلس هذا المرء إلى قاض إنما المقصود به أن يكون هذا الشخص عالما بهذه المسائل والمسائل تختلف من مسألة إلى مساله من مساله ظاهره يعلمها القاصي والداني ويعلمها الصغير والكبير ومن مسائل خفيه قد تشكل حتى على بعض العلماء الكبار قد تشكل على بعض العلماء الكبار فمثلا مثبت الله عز وجل انسان يصف الله عز وجل امامك يعني هذه المساله تحتاج مثلا الى قاض حتى يقضي فيها او الى عالم الى عالم يعلمها هذه المسائل يعني مسائل بسيطه هي ان انسان يصلي للصنم انسان يصلي للقبر ويدعو صاحب القبر ان يغيثه وان يرزقه وان يحييه وان يميته وان ينصره هنالك مسائل بسيطه هينا يستطيع اي انسان ان يعلمها وأن يتعلمها وأن يعلمها وهناك مسائل خفيات ومسائل ليست بالمسائل الهينة كمسألة خلق القرآن هل القرآن هو اللفظ والمعنى أم هو اللفظ دون المعنى أو هو المعنى دون اللفظ حتى أن هذه المسألة كما يقول محمد بن حسن الشيباني قال لنظرت شيخي أبا حنيفة ستة أشهر في هذه المسألة المساله حتى يعني توصل واقتنع بان من قال بان القران مخلوق فقد كفر وهذه مساله حقيقه عن من قرأ كتاب التسعينيه يعلم صعوبه هذه المساله ويعلم عظمه شبه اولئك القوم فالمقصود كما قلنا لكم ان الا يقدم الانسان على التكفير حتى بالعموم يعني حتى يكون عالما بمسائل الكفر والايمان وكذلك عالم بما يتعلق بالحكم القضائي من اسباب الكفر ومن عقوبه الكافر ومن تنزيل هذه الاحكام على ماذا على الاعيان وهذا الشق القضائي قال اهل العلم محله كتب القضاء محله كتب القضاء المساله الثانيه كما ذكرنا لكم وهو تعريف الرد حينما يقال بان فلان قد ارتد عن دين الله قال وهي الرجوع عن دين الاسلام الى دين الكفر او هو هو قطع الاسلام بالكفر هو قطع الاسلام بماذا بالكفر وكما قلنا لكم بان الردة قد تكون جزئيه وقد تكون كليه الردة قد تكون جزئيه وقد تكون كليه بمعنى ان انسانا قد يكون مسلما ثم يرجع الى دين الوثنيه او يصير يهوديا او يصير نصرانيا تماما كما يحصل في هذا الزمان من تنصر كثير من أبناء المسلمين وإعلانهم بكل قحة أنهم انتقلوا من دين الإسلام إلى دين النصارى وهؤلاء أمرهم هين القسم الثاني من ينتسب إلى الإسلام ومع ذلك قد يرتد كما قلنا ردة جزئية بحيث يستحل حراما أو يحرم حراما حلالا او يعطل شرعا او يوالي اعداء المله والدين او ينتسب الى حزب مثلا كحزب البعث فيشكل امره حتى على الناس ولقد راينا يعني في السنوات الماضيات ان بعض المشايخ او لا اقل بعضهم ان كثيرا منهم اشكل عليه امر صدام البعث حينما شهد أن لا اله الا الله وان محمد الرسول الله وهو على حبل المشنقه حتى حكم عليه كثير منهم بالاسلام حكم عليه كثير منهم بالاسلام مع ان هذه المساله يعني فيما ارى انها يعني لا تمر على طويل بعلم لا على طالب علم فالرد كما قلنا قد تكون رده جزئيه وقد تكون رده فعليه وهذه الرده قد تكون يعني بالقول او بالفعل او ب قد تكون بالقول او بالفعل او بالاعتقاد وهذه ما تسمى باسباب الكفر اسباب كفر لا انواع الكفر وللعلم نحن لا نكفر بانواع الكفر انما نكفر بماذا باسباب كفر بمعنى نوع الكفر هو الشك مثلا او التكذيب او الجحود او الاستكبار هذه مسائل قلبيه لا نستطيع ان نحكم على الناس بما في قلوبهم لان نستطيع ان نحكم على الناس بما في قلوبهم انما نحكم عليهم بما ظهر منهم من اقوالهم وافعالهم فنقول بانه لان كفر مثلا لانه استحلى الحرام هولان كفر لانه سجد للصنم لكن ما هو الدافع الذي جعله يسجد للصنم الذي يسجد للصنم قد يكون استكبارا الذي قد يسجد للصنم اما ان يكون عنادا هذا لا نستطيع ان نحكم ما على ما في القلوب لا نستطيع ان نحكم على ما في القلوب هذه مساله نكل امرها الى الله جل وعلا وانما نحكم على هذا الانسان بما ظهر من فنقول فلان كفر لانه رد رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد الرساله معلوم منهم من رد رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرا ومنهم من ردها انفه خوفا من ان تعيره قريش ومنهم من رد رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم حسدا من عند نفسه كما فعلت اليهود حينما ردت رساله الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من رد رساله الرسول صلى الله عليه وسلم خوفا كما ردها ملك الروم او قيصر الروم اذا نحن لا نتكلم او لا نكفر شخصا بسبب غير منضبط انما نكفره بسبب منضبط نستطيع ان نحكم عليه بانه كفر مخرج عن المله فهذه الاسباب الثلاثه التكذيب الاقوال الافعال لكن في احكام الدنيا نحن لا نستطيع ان نحكم على ما في القلوب لا نستطيع ان نحكم على ما في القلوب انما نحكم على ماذا على الظاهر اذا عند التكذيب لا نكفر الا بالقول والعمل في احكام الدنيا وان كنا نعلم بان الكفر قد يكون كفر اعتقادي لكن الاعتقاد لمن هذا لله عز وجل اذا نحن نحكم باسباب منظبطه فلذلك يفرق ما بين ماذا ما بين احكام الظاهر واحكام الباطن سيما اننا قلنا لكم بان الناس ينقسمون في الظاهر الى قسمين اما ان يكونوا مسلمين واما ان يكونوا كفارا والذين ظهر منهم الاسلام ينقسمون الى قسمين قسم قد ظهر منهم الاسلام وباطنهم الايمان وقسم قد ظهر منهم الاسلام وباطنهم الكفر وهم المنافقون ومع ذلك المنافقون والمؤمنون كلهم يعاملون ماذا يعاملون في الظاهر في احكام الدنيا باحكام الاسلام التي ظهرت من الجميع اما في احكام الاخره فان المنافقين في الدرك الاسفل من النار فان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولذلك العلماء ركزوا على مساله التفريق بين احكام الدنيا وبين احكام الاخره بين احكام الدنيا واحكام الاخره ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث اني لم امر ان انقب على قلوب الناس اني لم امر ان انقب على قلوب الناس وقال لاسامه رضي الله عنه افلا شققت عن قلبه افلا شققت عن قلبه وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان اناسا كانوا ياخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أظهر لنا خيرا قربناه وأمنناه والله يحاسبه على سريرته ومن أظهر لنا خلاف ذلك لم نقربه ولم نأمنه وإن قال أو زعم بأن نيته أو سريرته حسنة فإذن نحن نتعامل مع الناس بأحكام الظاهر كما نحكم عليهم بالإسلام في أحكام الظاهر إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يأتوا بمكثر من المكثرات كذلك نحكم عليهم بالكفر ان اظهروا الكفره بالكليه او اظهروا الكفره بالجزئيه اي بالرده بالطبع ضمن الضوابط التي سنتكلم عنها ان شاء الله في هذا الدرس في هذا الدرس ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله قال فالمرتد كل من اتى بعد الاسلام اذا المرتد ياتي قبل الاسلام ولا بعد الاسلام قال المرتد هو كل من أتى بعد الإسلام من القول أو العمل بما يناقض الإسلام بحيث لا يجتمع معه إذن هناك أقوال قد تناقض الإسلام لكن قد تجتمع معه تجتمع ولا ما تجتمع؟ تجتمع معه ونحن قد ذكرنا لكم أن مذهب أهل السنة والجماعة ان الايمان قد يجتمع مع بعض شعاب شعاب النفاق وان الايمان قد يجتمع مع بعض شعاب الكفر وهذا يعني ما يميز اهل السنه والجماعه عن غيرهم من فرق اهل البدعه والضلال الذين قالوا لا يجتمع الايمان مع بعض شعاب الكفر او مع بعض شعاب النفاق لكن اهل السنه والجماعه قالوا يجتمع تجتمع شعاب الايمان والكفر مع الايمان وتجتمع شعاب النفاق مع الايمان لكن قسموا شعبا لا يجتمع الايمان معها ابدا وشعبا يجتمع الايمان معها هذا الكلام يعني وضحناه وشرحناه في محله ومن اراد ان يراجعه فليراجعه في مكانه فاننا قد فصلنا الكلام في ايضا قال شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله قال وبالجمله وبالجمله يعني ليس اطلاقا ليس اطلاق كلي قال وبالجملة فكل من قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله يعني لا نحكم عليه بحسن النية يقول والله أنا أكفر لكن والله نيتي يعني حسن والله كنت يعني أريد أن أغير فلان هذا لا دخل لنا به قال الله جل وعلا ولا إن سألتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب اذا هم اقروا بانهم تكلموا بكلمه الكفر لكن قالوا ما قصدنا بذلك ان نطعن في دين الله عز وجل ولا ان نطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كنا نخوض ونلعب فاجابهم الله عز وجل بقول قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ايضا الشاهد في هذا الموضوع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوقف في هذا الموضوع الله عز وجل انزل ايات لم يتوقف كما يتوقف كثير من مرجئه الزمان او ممن ينتسب الى مذهب اهل السنه والجماعه وهم يعني ما الذين يصلح ان يطلق عليهم مخانيث المرجئه مخانيث المرجئه فلا هم اهل سنه وجماعه ولهم من اهل الارجاء وانما يعني خنثوا وجمعوا ما بين مذهب اهل السنه بالعموم وبين اهل مذهب اهل الارجاء بالتخصيص فرسول الله صلى الله عليه وسلم مباشره اعرض عنهم وتعلق بخطام ناقته وقال يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم معرض عنهم ويشير اليهم باصابعه الشريفه صلى الله عليه وسلم ويقول لهم قل ابالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ايضا كما قلنا لكم ان كثيرا من الناس هذا الزمان بالغوا في التحذير من التكفير وحتى يعني بات امرهم كما قلنا لكم وحقيقتهم لا تختلف عن حقيقه اهلي آه الارجاء حتى اننا يعني صرنا نسمع ونرى منهم انتقائيه التكفير انتقائيه التكفير فهذا مثلا يكفر الحكام جميعهم لكنه لا يكفر حكام حماس ولا يكفر مرسي وهذا مثلا يتوقف في تكفير القضاة ويكفر الحكام مع اننا لو بحثنا يعني في حال القضا نجد ان حال التلبيس عند الحكام اشد واكبر لان القاضي ليس هنالك من يلبس عليه كالحاكم حاكم يعني حوله هيئه كبار العلماء وحوله لجان الافتاء وحوله فلان من الناس كلهم يسوقون له وكلهم يلبسون عليه ان كانت المساله مساله تاويل ومساله تلبيس فالاصل يعني عذر الحكام عذر الحكام اما ان تعذر القضاء ولا تعذر وتعذر القضاء ولا تعذر الحكام فهذا فيه حقيقه تلبيس بل ان امر اكراه الحكام على الحكم بغير ما انزل الله اظهر واجلى واوضح من اكراه من من اكراه القضاء فإما أن تتكلم بالقاعدة ككل وإما أن تتوقف في الجميع إما أن تكفر الجميع والأصل كما قال أهل العلم الأصل طرد العلة الأصل طرد العلة قال الله جل وعلا أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبو وتجد بعض الناس يعذر مثلا الإسلاميين الذين يدخلون ليشرعوا مع الله عز وجل ويكونون مشرعين في البرلمانات ولا يعذرون الجهال من ابناء او شيوخ العشائر او الذين لم يتعلموا شيئا في الدين والله يعني ان هذا اللي هو امر عجيب والمساله يعني يعني كما ارى صارت انتقائيه وصارت يعني فيها الهوى الظاهر الواضح في التكلم في هذه المسائل وهم يعني محجوجون ان تكلموا ب بهذا الكلام ولذلك كان الشيخ الاسلام بن تيميه عليه رحمه الله اذا ناظر مثلا المرجئه يرد عليهم بما احتجت عليهم الخوارج واذا ناظر الخوارج رد عليهم بما احتجت عليهم المرجئه وكذلك اذا ناظر المعتزله رد عليهم بما احتجت عليهم المرجئه او الاشعريه ولذلك يعني ان عذر القضا واحتج عليه احتج بعذرهم بكذا وكذا فنقول له ايضا يلزم من ذلك ان تعذر من ان تعذر الحكام وان قال اعذر نواب الاسلاميين واتى بالاعذار نقول له ايضا يلزمك ان تعذر من ان تعذر شيوخ العشائر مثلا بمثل والاصل يعني طرد العله الاصل طرد العله وهذا ما يسمى عند الفقهاء او عند الاصوليين بتخصيص العله مساله تخصيص العله والاصل عدم تخصيص العله الاصل عدم تخصيص العله فالادله واضحه في كتاب الله جل وعلا على كفر من كفر قال الله جل وعلا لا تعتذر قد كفرتم بعد ايمانكم وقال الله جل وعلا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بادروا بالاعمال في تنان كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يبيع داره بعرض من الدنيا اذا يعني مساله الكفر عند اهل السنه والجماعه مساله يعني ليست يعني عسيره ومساله صعبه كما يدخل الانسان في الكفر او في الاسلام سريعا بشهاده ان لا اله الا الله قد يخرج من الاسلام ايضا اسرع مما دخل لماذا في, في الاسلام يعني يخرج من الاسلام الى الكفر باسرع مما دخل في الاسلام كما ذكر ابو العز الحنفي في شرحه على الطحاويه وكنا نتكلمنا معكم يعني وكان الصوت يتقطع لان الصحيح ان يقال العقيده الطحاويه وليست الطحاويه انما يقال الطحاويه نسبه الى طحا بلد في مصر فالانسان كما ذكر ابو العز الحنفي يدخل في الاسلام بالشهادتين لكنه قد يخرج من الاسلام الى الكفر او الى الردة باسرع مما دخل حتى يعني ان الفقهاء تكلموا عن ردة الإنسان وهو يؤذن ينتظر prêt هو يملك الأرض يرتد وهو يؤذن وتكلم عن الإنسان يرتد وهو يتوضأ وتكلم عن الإنسان يرتد وهو يصلي وتكلم عن الإنسان يرتد وهو صائم وتكلم عنه إن ارتد وهو صائم فيجب عليه قضاء ذلك اليوم سواء رجع إلى الإسلام في نفس اللحظة أو في يوم آخر تبيل تماما كما يحكم على المراه الحائض التي او المراه التي تحيض مثلا بعد دخول وقت الظهر فيحكم عليها بقضاء ماذا بقضاء وقت الظهر لان الظهر قد دخل عليها وهي طاهر فلزمها ان تصلي صلاه مثلا صلاه الظهر قضاء فكذلك يحكم على الانسان الذي يصلي او يرتد اثناء الصلاه من الذي يتصور انسان يرتد اثناء صلاته او اثناء طوافه في الكعبه او اثناء صيامه وتكلم ايضا عن رده المراه اذا كان قد اذا كانت قد طلبت كما ذكر ابن قدام عليه رحمه الله لو ان امراه طلبت من زوجها ان يطلقها فطلقها ثم ارتدت قال فانه يلزمها الصدق لانها ماذا لانه لما طلقها كانت مسلمه وتكلم عن امراه ارتدت فطلقها زوجها انه لا يلزمها الصداق وتكلم عن امراه طلقها زوجها ثم ارتدت انه لا يلزمها النفقه فهذه الاحكام تكلم عليها الفقهاء لبيان ان الانسان قد يخرج من المله وهو يؤدي بعباده او يؤدي عباده من العبادات يؤدي عبادا من العبادات وهذا الكلام يعني كلام يعني طويل كثير في هذا المثال الموضوع لكن الذي اردنا ان نبينه ان الانسان يخرج من مله الاسلام ولا كرامه لاحد والله فلان عالم فلان علامه فلان له فضل على هذا الدين لا احد يمن على دين الله عز وجل لا احد يمن على دين الله عز وجل يا يا اخوي يعني كلما ازداد علم الانسان كلما ازدادت مسؤوليته امام الله عز وجل تزداد المسؤوليه وكلما يعني تثمر الثمر في الشجر كلما يعني نزل الشجر وتواضع اكثر من قبل فهذا دين ولا كرامه لاحد من احترم هذا الدين ودافع عنه ودافع عن هذا الدين يعني نحترمه لانه يعني يحمل بين جنبيه كتاب الله جل وعلا وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم فالاحترام ليس للعالم وانما لما يحمله العالم بين جنبيه الان المساله الثالثه يعني نتكلم في قاعده التكفير قاعده التكفير والمقصود بها تكفير المعين تكفير المعين وتكفير المعين كما يعني تكلم فيه اهل العلم متوقف على توفر الشروط في هذا الذي ارتكب مكف مكفرا وانتفاء الموانع في حقه المقصود بتكفير المعين توفر الشروط وانتفاء الموانع في حقه اولا هنالك عده امور تتعلق في هذه المسألة من هذه الأمور أنه لا بد من التفريق بين تكفير المعين وبين ما يترتب عليه من عقوبات يترتب عليه من عقوبات يعني بعض الناس يخلط بين هاتين المسألتين وكأنه إذا كفر إنسانا فلا بد له أن يقتله هكذا بعض الناس يعني يتصور ولذلك يتوقف في هذه المساله هنالك فرق يعني بين مساله تكفير المعين وبين مساله ماذا العقوبات التي يعني قد تترتب عليه ومساله الاستتابه كثير من الناس يقول فلان لا يكفر حتى يستتاب هذا كلام سمعناه من بعض المشايخ ومن بعض الذين يشغبون على اهل السنه والجماعه يقولون بانه التكفير يحتاج الى ماذا الى حكم قضائي او الى استتابه العلماء اذا ذكروا مساله الاستتابه فيقصدون بها يعني احد معنيين اما ان يكون هذا الشخص قد كفر وخرج من المله وان التوبه تعرض عليه بحيث اما ان يرجع الى دين الله جل وعلا واما ماذا واما ان يقتل والاصل ان اننا ان نرجع الناس الى دين الله يا عز وجل يعني الذي يحكم على الناس بالكفر ليس قصده التشفي من الناس ولا الانتقام من الناس بل الذي يحكم على الناس بالكفر يعني يكون قصده ان ينقذ هؤلاء الناس اما الذي يكذب عليهم ويقول لهم انتم على خير فوالله والله انه ليس بناصح لهم بل هذا يعني في النهايه كانه يريد ان يخدعهم وان يخلدهما العياذ بالله في النار ان ماتوا على تلك الحال فامن المشفق الذي يحكم على الانسان الذي وقع في الكفر بالكفر ام الذي يغشه ويكذب عليه ويقول له انت على خير وفي النهايه يتفاجؤ يوم القيامه انه من اصحاب النار وانه من المخلدين في النار من التكفيري من التكفيري من المخادع من الذي يغش الناس الذي يعلم الاحكام الشرعيه وينبه الناس ويحذرهم ام الذي يوقعهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في الحديث انه قال ما مثلي وما مثلكم الا كرجل اوقد نار فجعل الذباب والفراش والجناد يوقع فيه فاخذ ماذا اخذ يذبه فاحنا حينما ننبه الناس والله لا نريد من ذلك الا وجه الله جل وعلا وان نرجعهم الى الاسلام والى حاضره الاسلام ولا نريد ان نغشهم فحينما يقال الحكم القضائي وحينما يقال الاستتابه يقصد بالاستتابه احد معنيين اما ان يكون هذا الانسان قد وقع في الكفر فعلا وثبتت عليه احكام الكفر في المسائل الظاهره كسب الله عز وجل او كاهانه المصحف والقيائه في القاذورات واما ان يكون هذا الشخص قد وقع في كفر لا يعلم بانه كفر ولذلك يحذر وينبه وينذر قصده حتى لا يقع ايضا فيه مره اخرى لان الساكته عن الشيطان عن الحق شيطان اخرس والذي يسكت عنه شريك له والذي يسكت عنه شريك له حتى ان العلماء قد ذكروا من ابواب الردة كما ذكر الامام النووي عليه رحمه الله انه لو ان انسانا كان يخطب في يوم الجمعه يخطب في يوم الجمعه ف جاءه رجل فقال اني اريد ان اسلم اني اريد ان اسلم وكان على الكفر فقال له انتظر حتى انهي الخطبه يقول الامام النووي هذا الخطيب قال كفر وخرج من المله من ساعته لانه اخر دخول ماذا دخول شخص اراد دخول شخص في الاسلام اراد ان يدخل في الاسلام وجعله وابقاه على الكفر حتى ينتهي من خطبته فما بالكم أقول لكم في من يرى ناسا على الكفر وهو يغشهم ولا ينصحهم ولا يبين لهم حكم الله جل وعلا في هذه المسألة إذن المسألة خطيرة جدا خطيرة جدا المسألة يعني الثانية أن أحكام التكهير تجري في الأحكام الدنيوية على الظاهر وليست على ما في الخلوب لا نستطيع ان نقول فلان منافق وهولان كذا وفلان كذا انما نحكم على الانسان بما ظهر من اقواله ومن افعاله لا بما يبطنه في قلبه لا بما يبطنه في قلبه ولذلك لا يجوز الخلط بين احكام المنافقين وبين احكام المرتدين فلا يجوز كما قلنا لكم الخلط بين احكام المنافقين واحكام المرتدين ايضا المساله الثالثه ان احكام التكفير تشمل الاقوال والاعمال دون الاعتقاد ايضا تشمل اعمال الطروق تشمل ماذا اعمال التروك الترك نفسه يسمى في كتاب الله عز وجل يسمى ماذا يسمى فعل ترك الحكم بما انزل الله الامتناع عن التزام الشرائع الظاهره ترك الصلاه هل ترك الصلاه يعني فعل بعض راسخون ليس فعلا لا هو في شرع الله عز وجل ماذا يسمى يسمى فعلا لقول الله جل وعلا كانوا لا يتناهون عن منكر فاعلو كانوا لا يتناهون يعني كانوا يتركون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال لو جل وعلا لبئس ما كانوا يعملون لبئس ما كانوا يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون اذا الترك ايضا في شرع الله عز وجل جريمه من الجرائم ترك الأمر معروف والنيع المنكر يسمى فعل ولذلك يقول الشنقيط عليه رحمة الله في مراقيه قال والترك فعل في صحيح المذهب لو فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي من شرب أو خيط ذكات فضل ما وعمد الرسمي شهادة وما عطل ناظر وضرهن كذا مفرط في العل في فدر المأخذ فذكروا حتى في كتب الفقه أن التروك تعتبر ماذا تعتبر افعالا وان صاحبها يغرم قالوا كشخص عنده ضيف وقدم له طعام ثم ولم يكن هنالك ماء فغص هذا الضيف بالماء قالوا فانه يدفع ديته قالوا انسان ها جرح وهذا الجرح يحتاج الى خياطه وكان عند هذا الشخص خيط فلم يعطيه من الخيط قالوا هذا الرجل يدفع ديه قالوا من من شرب او خيط ذكاته الفضماء ايضا قالوا لو ان انسانا مر على صيد قد صيد وهذا الصيد لا زال حيا وهذا الشخص معه سكين فلم يعطيهم السكين قالوا يدفع ثمن هذا الصيد ايضا قالوا من خيط او بشرب او خيط ذكاته الفضماء ايضا قال لو منع الماء عن جاره حتى جف زرعه يضمن هذا الزرع قالوا ايضا وعمد أيضا إنسان عنده بيت آيل للسقوط وكان عند هذا الشخص أعمدة يستطيع أن يوقف في هذا البيت يعني إخواننا الذين يشتغلون في البناء يسمونها الجكات فلم يعطيهم جكا من الجكات فسقط هذا البيت أو سقطت هذه البناية فإن هذا الشخص الذي طلب منه في لحظة هذا تلك الأعمدة يغرم ويدفع ثمن هذا السقف الذي يقوم سقط ايضا قالوا لو ان انسانا كانت عنده شهاده ورسم يعني بمعنى غوشان كما يقال غوشان بيت مثلا فلم يعطيه لاصحاب الحق حتى ضاع حقه وايضا يدفع المال يدفع ثمن هذه الارض قالوا ايضا انسان طلب للشهاده فلم يشهد حتى ضاع حق ذلك الشخص قالوا ايضا يضمن قضاء هذا الشخص حق ذلك الشخص بسبب ماذا؟ اضاعته ب... لحق هذا الشخص بإعراضه عن الشهاده قالوا كذلك انسان عنده رهن فطرط في هذا الرهن كذلك يضمن هذا الرهن ولم يستغله قال وعمد الرسم شهاده وما عطل ناظر ودور رهني كذا ايضا ايضا ناظر اليتيم ان كانت عنده ارض او عنده بنايه ولم يؤجرها مثلا ولم ي... ولم يستفد منها الايتام يدفعونه تسم هذا الشيء الذي اريد ان اقوله من هذا الكلام ان التروك عند اهل السنه والجماعه تسمى افعال ولذلك تارك الحكم بما انزل الله يعني الممتنع عن الحكم تارك الصلاه الممتنعين عن الفرائض الظاهره عند اهل السنه والجماعه يدخلون في الكفر بسبب ماذا بسبب تركهم لهذه الفرائض وهذا الترك يسمى فعلا يسمى ماذا يسمى فعل الأمر الرابع أن هذا الفعل الذي نسميه كفر يجب أن يثبت بالأدلة الشرعية فالآن أن يثبت هذا الحكم الشرعي أو التكفير بحكم شرعي وليس بمجرد العقل والله, والله إني أرى أن الفعل هلاني كفر لا لا بد أن يكون فعلا هذا الفعل كفرا مخرجا عن كفر المله ولذلك يقول ابن الوزير عليه رحمه الله قال والتكفير سمعي او شرعي محض لا مدخل للعقل فيه ان التكفير قال سمعي محض لا مدخل للعقل فيه اذا مساله ليست مساله عقليه انما هو دليل شرعي فاذا قال فلان او فعل فلان بانه كفر فالمساله ليست مساله اجتهاديه وانما هي مساله فيها دليل من كتاب الله عز وجل وبن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم او عليها اجماع او عليها اجماع فاذا المساله ليست عقليه حتى نكفر الناس بالعقل كما فعلت الفرق الاخرى ولذلك يقول ابن قيم على رحمه الله في قصيدته النونيه يقول الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفر علي انذا التكفير حق الهي وليس بحق بشري وهنالك يعني اقوال كثيره لاهل العلم في هذا الموضوع ليس هذا مكان محل استقصائها ولكن نبين وننبه على بعض هذه المسائل على بعض هذه المسائل والمقصود من كلامنا ايضا حينما نقول بانه هذه المساله شرعيه محضه انه يعني اننا ننزل الاحكام الان على المساله نفسها لا نتكلم عن عن الاشخاص نتكلم عن المساله نفسها هل ترك الصلاه كفر ام ليس بكفر لا نتكلم عن اشخاص ابدا ولذلك يعني حينما نبحث او نقرا في كتب حكم تارك الصلاه مثلا ككتاب القيم ولا نتكلم عن اشخاص ويتكلم عن افعال هذه هل هذه الافعال سماها الله عز وجل كفرا هل هذه الافعال سماها الرسول صلى الله عليه وسلم كفرا هل هنالك صوارف تصرف هذا الفعل او هذا القول عن الكفر الاكبر الى الكفر الاصغر فاذا البحث في هذا الموضوع يعني له شقان هو بحث في الفعل نفسه وبحث بعدين في مساله اخرى وتكفير المعين والاولى تسمى الكفر المطلق المساله كما قلنا لكم لها شقان الشق يتعلق بالحكم الشرعي هل هو كفر ام هل هو فسق والشق الثاني متعلق بالمعين وهذا ما سنتكلم عليه ان شاء الله فيما بعد هنالك يعني دلالات وادله تثبت ان هذا الكفر اكبر من هذه الادله التي ذكرها العلماء بالاستقراء للنصوص الشرعيه ان الكفر اذا ورد معرفا بالالف واللام فانما يدل على ماذا على الكفر الاكبر اذا الكفر ورد معرف بالالف واللام فانما يدل على الكفر الاكبر لانه الالف واللام تدل على ماذا على الاستغراق وللعلم يعني عند اهل اللغه الالف واللام لا تدخل الا على الاسم ولا تدخل على الفعل انما تدخل على ماذا على الاسماء ولذلك يقول بعضهم ان كل كفر معرف بالألف واللام أو إذا ورد الكفر بصيغة الاسم فهو كفر أكبر لأن الاسم يعني يختلف عن الفعل كما يقول العلماء أن الاسم يفيد الثبوت لما تقول فلان ها مجاهد سبث له ماذا الفعل نفسه ما استحق يعني لما تقول فلان ها يكذب وفلان كذاب يكذب هذا فعل فعل لكن قد لا يستحق الكذب باسم ايش ماذا بان يقال عنه يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا اذا هنالك فرق ولا ما في فرق بين يكذب وبين كذاب الان قالوا ورود الكفر بصيغه الاسم يدل على الكفر الاكبر لان الاسم عند اهل اللغه وعند العلماء يفيد الثبوت والاستقراء والاستقرار, والاستقرار بخلاف الفعل فانه يفيد الحدوث والتجدد يفيد الحدوث والتجدد والاسم اذا دخل عليه او دخلت عليه الالف واللام دلت على ماذا على الاستغراق ونحن بالامس قد تكلمنا معكم في الفرق بين ال ال الاستغراقيه او ما تسمى بالال الجزسيه والال التي تقابلها الال العهديه والذهنيه والال لحقيقه الجسد وقلنا بان ال ال الاستقرائيه هي التي هي التي تفيد الكفر الاكبر هي التي تفيد الكفر الاكبر ايضا من الادله التي يعني نتبين فيها يعني الفرق ما بين الكفر الاكبر والكفر الاصغر ان العلماء بالاستقراء كما ذكر شيخ الاسلام من تيميه وكما ذكر الامام الشاطبي ان كل كفر ورد في القران كل كفر ورد في القران فانما هو كفر اكبر سواء كان هذا الكفر بالصيغه الاسم او بالصيغه الفعل او بالصيغه المصدر كل كفر ورد في القران فهو كفر اكبر وكل كفر ورد في السنه فقد يكون كفرا اكبر وقد يكون كفرا اصغر وقد يكون كفرا وسطي وقد يكون كفر وسطي فاي ما هو الدليل على ذلك العلماء يقولون الدليل الاستقراء دليل ماذا الاستقراء الاستقراء كما يقول علماء الاصول ومنهم الامام الشيخ محمد الامين الشنقيطي عليه رحمه الله يقولون الاستقراء التام الاستقراء التام حجه قطعيه الاستقراء التام حجه قطعيه والاستقراء الناقص حجه ظنيه اذا يعني قلنا بان كل كفر ورد في القران كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه او كما ذكر الامام الشاطبي عليه رحمه الله كل كفر ورد في القران فهو كفر اكبر سواء كان بالصيغه الاسم او بصيغه الفعل او بصيغه المصدر وكل كفر ورد في السنه فقد يكون كفرا اكبر وقد يكون كفرا اصغر وقد يكون كفرا وسطى والدليل على ذلك الاستقراء الشنقيطي عليه رحمه الله الشيخ محمد الامين الشنقيطي يقول بان الاستقراء التام هو ليس كلامه انما هو كلام ايضا العلماء الاصول يقولون بان الاستقراء التام حجه قطعيه ما هو المقصود بالاستقراء الاستقراء ان تستقرا مساله ان تتبع حالها كقول اهل اللغه ان كلام العرب ينقسم الى اسم وفعل وحرف بحثوا في كل كلام العرب لم يجدوا ان كلام العرب ينقسم الى اربعه اقسام او الى خمسه اقسام انما وجدوه اما ان يكون اسما واما ان يكون فعلا واما ان يكون حرفا وأن للإسم علامات وفعل علامات ولذلك يعني كان الاستقراء التام حجة قطعية حجة قطعية أيضا كل نفاق ورد في القرآن فإنما هو كفر أكبر مخرج عن الملة مخرج عن الملة يعني النفاق الذي ذكره الله عز وجل تفيط فيه وكله نفاق ورد في القران فانما هو كفر اكبر وفي ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله حينما قال في تكلم في قول الله عز وجل ولا يعلم ان الله الذين امن ولا يعلم المنافقين وقال الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب يقول وذلك لان الايمان والنفاق اصله في القلب وانما الذي يظهر اذا نحن لا نحكم على الخلوق كما قلنا لا لكن, لكن نحكم على ما يظهر من القول والفعل وقال وانما الذي يظهر من القول والفعل فرع له ودليل عليه فاذا ظهر من الرجل شيء من ذلك ترتب الحكم عليه فلما اخبر سبحانه ان الذين يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم والذين يؤذونه من المنافقين ثبت ان ذلك دليل على النفاق وفرع له ومعلوم انه اذا حصل فرع الشيء ودليله حصل اصله المدلول عليه فثبت انه حيثما وجد ذلك كان صاحبه منافقا سواء كان منافقا قبل هذا القول او حدث له النفاق بعد هذا القول وقال وايضا فان هذا القول لا ريب انه محرم فام ان يكون خطيئه دون الكفر او يكون كفرا القول باللمز والهمز بالرسول صلى الله عليه وسلم او بالدين قال اما ان يكون خطيئه دون الكفر او يكون كفرا قال والاول باطل ان يكون يعني معصيه لان الله سبحانه قد ذكر في القران انواع العصاه من الزاني والقاذف وال사رق والمطفف والخائن ولم يجعل ذلك دليلا على نفاق معين ولا مطلق فلما جعل اصحاب هذه الاقوال من المنافقين علم ان ذلك لكونها كفرا لا لا لمجرد كونها معصيه لان تخصيص بعض المعاصي او بعض المعاصي بجعلها دليلا على النفاق دون بعض لا يكون حتى يختص دليل النفاق بما يوجب ذلك والا كان ترجيحا بلا مرجح فثبت انه لا بد ان يختص هذه الاقوال بوصف يوجب كونها دليلا على النفاق وكلما كان كذلك فهو كفر وكلما كانت كذلك فهو كفر هنالك صوارف نختم به بها درسنا ان شاء الله حتى نتكلم في ايه فيما يخص ان شاء الله يعني موضوعنا هنالك صوارف تصرف الكفر الاكبر الوارد في السنه الى الكفر الاصغر لماذا قلنا في السنه لانه الكفر الوارد في القران كله كفر ماذا كله كفر اكبر اما الكفر الوارد في السنه فهو كفر متنوع منه كفر اكبر ومنه كفر اصغر ومنه كفرا اا وسطي من هنالك صوارف قد تكون هذه الصوارف قرين في نفس الحديث قرين في نفس الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثاله ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اريد النار فاذا اكثر اهلها النساء يكفرن اريد النار فاذا اكثر اهلها النساء يكفرن قيل ايكفرنا بالله لان فهم الصحابه وفهمت الصحابيات ان الكفر هو كفر بالله جل وعلا قيل ايكفرنا بالله قال مر على النساء فقال فقال يكفرنا العشيره قال يكفرنا العشير ويكفرنا الاحسان اذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا الكفر ليس كفرا بالله جل وعلا انما هو كفر بماذا كفر بالزوج اي العشيق ويكفرنا الاحسان وايضا في حديث عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على النساء فقال يا معشر النساء يا معشره النساء تصدقنا فاني اريد كنا اكثر اهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرنا اللعنه وتكفرنا العشيق تكثرنا اللعنه وتكفرنا العشيق لان لو كان الكفر المراد به الكفر الاكبر لما امرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقه لانه الكفر يحبط الصدقه اصلا والكفر يحبط الصلاه فاذا كان هذا الكفر كفرا دون كفر اي ليس كفرا اكبر انما هو ماذا معصيه وهو كفر ليس بالله جل وعلا وانما هو كفرا بالعشير فلذلك امرهم امرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالاكثار منها الصدقه ولو كان كما قلنا لكم كفرا اكبر لحبطت هذه الصدقه لقول الله جل وعلا ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت لا يحبطن عملك لقول الله جل وعلا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ايضا من موانع التكفير في السنة ورود الكفر بصيغة الفعل بصيغة ماذا فعل كما في حديثنا هذا أيضا قال يكفرن أو بصيغة المصدر سباب المسلم في سوق وقتاله كفرن أيضا من موانع أو صوارف التكفير من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر هو ورود عقوبة تخالف عقوبه الردة وهذه من اقوى الادله التي تحتج بها اهل السنه والجماعه على من على الخوارج الخوارج كفروا الزاني الخوارج كفروا القاذف الخوارج كفروا السارق تحتج عليهم بان الله عز وجل امر بقطع يد السارق في القران هم لا يؤمنون بالسنه يردون احاديث كثير عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعقوبه المرتد هي القتل من بدل دينه فقتلوه لكن الله عز وجل قال والسرق والسرقه فقطعوا ايديهما فبين عقوبه السارق انها تقطع يده وبين عقوبه الزاني انه يجلد بين بين الله عز وجل عقوبه القاذف بانه مثلا يجلد فنوع العقوبه يدل او صارف من صوارف الكفر من الكفر الاكبر الى الكفر الاصغر ايضا من هذه الامور من الضمانع ايضا اثبات الايمان لمن ارتكب هذه الذنوب مثلا قال صلى الله عليه وسلم انا بريء ممن اقام بين ظهراني المشركين لا ترى نار نار المسلمين ونار المشركين وقال الله جل وعلا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَاتِهِمْ مِنْ شيء حتى يهاجروا لأن الله عز وجل أثبت إيمان هؤلاء الناس أثبت إيمان هؤلاء الناس في حال عدم هجرتهم فكيف يثبت الإيمان لشخص غيري لشخص كافر إن كان عدم الهجرة كفر فكيف يثبت الله عز وجل لهم الإيمان في حال كفرهم كذلك فكذلك من الصوارف لمساله القتل لان الله عز وجل قد ذكر وبين ان من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جحنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه الان الايات تدل بظاهرها على ماذا على كفر من قتل اخاه فجاءت ايات اخرى قال الله جل وعلا في وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فانبغت احداهما على الاخرى فقاتل, فقاتل التي تبغي حتى تفيا الى امر الله وثم قال الله عز وجل ان المؤمنون اخوه فاصالحوا بين اخويكم معلوم ان القتال يحصل به يعني قتل ويحصل به اقتتال ومع ذلك اثبت الله عز وجل لهم الايمان في حال اقتتالهم في حال اقتتالهم و يعني ان شاء الله يعني في المره القادمه سنتكلم لكم عن بعض الضابط او التي تتعلق بهذا الموضوع حتى ننهي هذا الموضوع وندخل ان شاء الله في الشروط وفي الموانع ومن اراد ان يسال فليسال ضمن هذا الدرس واجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل